<تصفيق> إنه أبلغ في من كلام لم يزل في هزار لم تبيتي واتفدي لم تبيتي واتفدي حيث لكيه أستلع ذلك فريق استطاع إنه فاجعة أروعة عيون التاريخ يا الليال إنه أسطرة الناجرات غير يوم في الظهور الصوار صلى الله عليه وسلم قلي بالتاريخ ولا لسان القديا، أمات الأمة من حول رديا، وأعطى برمى ولا من رهبان، فدعت سهور ركنا وياه. نون هم عالم بدم الذكيه حوادي تندكم طاقب كالبحوري بل يا عروسان قد غلط في المهور لن يلقاك الا فؤاد كبير زد ماء عظيمة من اروق المحوري يا مساء ولكن لسان القبية اماط اللئام لهول الرجية واعا بيروم مي بالامن رهيده قدات تهو حر رتني نويه وطلي بيروم مي وطسيل بيروم مي ثناتين قويين وصوله تحوف وفي علا بعيني عقيله في حي جارت اعباء مجاري حوادث في تلك الكلمات بذاك المساء ودع الدمع يحوق المقام إنه أبلغ في قبله من كلام لم يزل في هزاء لن تفي في وصفه حفظة اتلع عباد عيون الدار خطولا لا يا انه اسطورتنا غير يوم في الدهور طوال رحم الله سين لن تجد من دونه ما يقال كربلاء يا نشيدا في لساني دهوري انت لحن شاذي قاربت شعوري انت دمع اهل صاحب كل بحوري كربلاء يا عروسن ثلاث مهوري وري ولكن لسانا لقبنا اما تر لعام لهول الرجيه برغم بلا رهيب قدات بحره تهو حرة نينوية وفصة لرغم خناق قوية فصول طفوفي وفعل أمي بعيني حقيلة في حي دارتابع مجاري الحوادي في تلك المسية وكل كساري في تلك الجفوري وكل همال لدمع الذكيه حوادي ثيندى كمنها الجمدا وفي لعات طفوف البقيه كربلا يا نسيدا تنتاني ذهوري انت لا نسجين فاربونت الصاوب علي, علي علي يا ربلا قذلت في المهور لن يلقاك الا جوعاد كدري قدما عين قدما من عروق اوري لن ني امن لعون الرجال يا اه واعفى رغم ولا من رهيب رغم جناق قويه صوله ظفوفي وفي علاء امي يا اهل بلا عيان شددا في لساني على طغار جرايا بين اطراب خيامي بما شبح الهول على عينها ولهيب النار يطول خيايا وطياح لطغار the club. سقا الله حق الهول ايدن نور يعطى حق الهول غطا ahy a l gynt a ké házat a tajga aynam ádrti talqy a barar a tajga adbal dolmikahy a tóqin sárga adbal hollygta a ayajin murega ahatott a عين تعكيد حديثات الفجعة ما دركي تلقي في البرار الوثيعة قفت الظلم تهوي أتوب شميع تساء تفر بداك الظلام تنقي بعنطي لهذا الضائح وصوت عدوي علامة مين طاح في هاي وبجى في تكل بين هياراتهم بحايه ببحر دم بكل واجه تلاشى عن المهج الضابطين وهاي القناتا رمي شاطئي صباح الهاول اضما صباح الهاول غبا في ايادن مريعة تأثبت يوما في غرب أغلى كلها من كنالك بين بنيا وديعة ها هي العين تعكِي حديثا ترجع بين نادر تلتقي في برار وديعة قد تظلم تهوي في أكفنش زينب يا وديعة ها هي العين تحكي حادثات الفجيعة حينما درك تلقي بالبراري البرار الوسيعة قفت الظل تهوي بأكف شنئة صبح هول أفضل يا أياد مريعة صحت تطف يوما في بظروف فضيئة كلها من على هنا بنيا وديئة ها هي العين تحكي حادثات الفجئة نساء تفره بذاك الظلامي تنقي بأنطت لها الضائعي وطوطي أدوي ألامت لها تردي دفينة من فاجعي وفجأت سكنة بنيها رأتهم بحايا ببحر دم الناجعي سبح <تصفيق> الهون غفى يا عياد المرئة ساعة الطف يوما في ظروف فضيئة كلها ملك مالك جنب يا وديئة ها هي العين تحكي حادثات الفجئة أينما درتي تلقي في البرار الوسيئة غفت الظلم تهوي بأكوف جميئة تبخل خول غطاء يا عياد مريئة ساعة الطف يوما في ظروف تضيئة نساء تفير بذاك الظلام تنقي معنطة لها الزائع وصوت عدوي علامة لها تردي دفينك من فاجعي tok nem من ودائي، وجرأي هما مرة، في بريق الإضاءي، وجرأي هما مرة، بتوث الإضاءي، في طريق يا علي يا علي A علي خذ يداك ركها الى بيت باته وفي تدرب الكفاح الطويل يراقب للقي ذو يرى الهي بهذه وقومي فدرب الكتاب طويل يرى في كل حيث الوقت يصر يا عذابا فقال ولا تر حملك تواطب عليها بعذب فاني هنا مستحيل ولا, ولا تر ولا حمل جلد ولا ومت فاني هنا لا أمله. زينا بني يا ربابو يا تقال النسيء يا أنين الحياة يا حان وقت البلاي هذه الكأس ملأ الفرق من وداعي بجرأة غمة مرن بكو كل الذائق بطريق السباعي خذي ركيها الى كتاباتك باتين وقومي ذا درب الكتاب تنوينهم يراقي وكلك دوى صوتي يحكي ادابا ومدك صياتي ودينه بقالت اياتي تدونك كفال وذنبا ليهدا كيلني لو ولا ترحم الكف فوضعت عليها بقد فإني منال المستحيل ويا سهرت لا ترحم منزل ذواتنا ومزيق فإني هنا لا اميل ليت شعري ودقه ساعة الابتدائي بين بو يا ربون النساء أنين وقت البلاء هذه الكأس من ألف من ودائي تزرع الهم مرّا في كؤوس الإذائي واجعل أي بربا صبرًا بطريق الصدائي خذي جوك لكنها إلات تبعتين وقومي بدرب الكفاح الطويل يَحْكِي عَذَابًا وَنَقْصَ الصِّنَاعِ Iunadja húse, iunadja húse, jáhúse, لا أترد بالحديث ينادي بالأني ينادي يا حسين يا حسين يا حسين, حسين جت لاهض عبرة صاحت على جبرة هو يحسين يا حبيبة الزهرة جت لاهض عبرة صاحت على جبرة هو يحسين يا حبيبة الزهرة جرح من هو يهدي جرحي منهم بردان جرحي جرحي في السفر والردان <تصفيق> جدت لك بحسرة والنفت من كسرة مني العاية سعي لو ما تبرا حسرتي مش تدى يا مصاب اليمدى عني سبعي سافر ولا عوضان قوة المطروحة قلب لا حي جنا عاية مطروحة يا هلي ويا نقوة المجروحة. مني العين سعي له ما تبرى حسرتي مستدى يا مصابي يهدى عني تبعي لا قبر لا عودة دمعتي متبوحة مقوتي المطروحة جلبي للحيش النعايق روحة Mehet tőlünk, a بابان جبتني أكون يا جت لي رضا طاحت على جمر أكون يا يا حبيب الجمر جرح منه يدا جمر منه يبرد جرح جرح في السفر والردة جت لك في ثمين كترة منين العين تاري لو ما تبرى مش تده يا مصاب ليهده عني تبعي ساقر ولا عادة حسر رتب ينادي بالأليم ينادي يا حسين يا حسين yunadi bil alay yunadi ya ahte hadi ardh karbala arbo karbena wada la jab arbo karbena karbala karbena wada wa hadi karbala تا صحا يا Arba'la Arba'la Anti fi kull mala jab ta turbela lo jab ta turbela hadi abdul turbela lo jab ta turbela ya hasan Játszni, játszni, hábí szarke, játszni, játszni, hábí szarke, سيدي اني اليكم بالروحي اتدي انتم عاطيكتي ارض ومسجدي رغم الذي على الامام يعتدي <تصفيق> لو اني داروا جاني من اجلي حبكم هيهاك انتني عن سيري دربكم قالوا قلنا يا هم نعا رب لكل من خجار أو ظلاء نحوي ماذا بأن من أشراف القيام لا لا يا من يطلق التهان يا حسين هذه طرقة الدم يا حسين هذه نحن دوا الشعار الأبدي الشعار الأبدي الشعار الأبدي الشعار, الأبدي الشعار الأبدي حسين, حسين حسين حياتنا حسين, حسين, حسين, حسين, حسين الشعار الشعار الشعار Sajnálom, mennyi, valéde a puszán, puszánálom mennyi, الشعار الأبدي الشعار الأبدي حسين حسين حلياتنا حسين في فيلال المانية هجموا علينا الأشرار من عصبات ومية هذا ما خلّك إيلي كربل حد من هدي ضيّع ونبلاواني حتى تتعفل مع يا جابر يا جابر يا جابر ما تجري كفار برض الغاضيرية من غابة ديك الأقمار في ليل المانية هجمع علينا الأشرار عقبات اونہی ہے لا جابر نقدیر ستار درد دلاب ہے من مطابق دچن کٹ مار پیلے يا عون لا ولي حتى كفي المحملي يا جابر قلبي جابر نجرو نرد المصايب قلبي يا جابر نجرو من ارض المصايب من البواقي والناء من كثر النوايد أذكر سني المذبوح مرمي بالجراية صاحب <تصفيق> القاتل صاحب الجثة القاطية اللي خلاني آذى وذكرتك للراضية بالسهام شتى طارية يا جابر قلبي يا جابر مزروق من أربعة نوايد أن البواتي والناع من كثر النوايد أذكر سني مرني بالتراي صاحب الكف القاطع اللي خلاني عاضي واذكور السفل الراضي بس همشت تاري يا جابر يا جابر عندي أخزان شوصت من أبي قفيني زين الشفان لكن للمانية يا جابر عندي So put me, the pen as an shovan, not in. With the up a